على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت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 فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا